بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنواصل الرد على أخوين الكريمين بارك الله فيهما يقول أحدهما حتى إن أتباعه وأقولها أتباع الذين يتبعونه ويقدمون كلامه للناس وخطبه للناس انشأوا صفحة كاملة على ما يسمى بالفيسبوك اسمها قرة العينين بمناقب ذي القرنين نقول اولا لا نعلم حقيقة هل هذه سلسلة الرد باحسان على فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان ام هي الرد باحسان على اتباع فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان ثانيا الشيخ له تلامذة وليس له اتباع لان الشيخ وتلامذته يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون احدا سواه ثالثا تقول على ما يسمى بالفيسبوك وكأنك لا تعرفه وانت لك صفحات باسمك عليه ثم ذكرت قصة ابن تيمية مع القدرية وابن القيم صاحب القلم السيال والسحر الحلال كما وصفته الذي نقل كلام ابن تيمية يفهم كلام شيخ الاسلام بل افضل من يفهم كلام شيخ الاسلام وهو بنفسه الذي قال في نونيته ما نقلناه في مقدمتنا افعلنا شيخ الاسلام ابن القيم الذي ذكرت في ترجمتك على صفحتك أنك متاثر به ليس من أهل السنة وليس مراعيا لاداب الخلاف أم أنه خالف أصول أهل السنة في الرد على المخالف لا تحر لا تحر لا أريد منك جوابا ولكن من يسمع سيجيب ثم اراك وطرد على طريقة رد الشيخ على المخالفين بحجة أنها نفس الألفاظ التي تكلم بها عن الشيعة وأقول لك حفظك الله إن المشابهة التي تراها بين كلام الشيخ في الروافض وكلامه في المخالفين هذه المشابهة إن وجدت لا تقتضي المساواة لا تقتضي المساواة بين هؤلاء وهؤلاء وأقرب لك بمثال لو رأيت رجلا كافرا ورجلا مسلما كلاهما يكذب فوصفت الأول بالكذاب والثانية بنفس الوصف فهل معنى هذا المساواه بين الكافر والمسلم وهل يعترض عليك معترض بان الفاظك هي هي مع الكافر والمسلم في وصفك لهما بالكذب يقول والحق اقول لكم انني سأجد من العناء ما الله وحده به عليم لو فكرت في جمع شتائم فضيلته وسب سماحته في العلماء وأنا أقول والحق أقول لكم إني ما رأيت في حياتي تلبيسا كهذا قط ولا رودني في حلم ولكن أقول أقسم لك بالله غير مضطر ولا حالث أن ما سمعنا الشيخ يسب عالما قط ولا أذين يقول وأنبه فقد استمعت إلى مقطع فيه شتم من الشيخ محمد بن عبد المقصود للشيخ رسلان قال فيه هذا رجل تربى في الزريبة هذا المقطع أنا لا أذين الله سبحانه وتعالى به وللشيخ وجهة وهو أنه قد صب وقد شتم وله حق أن ينتصر ولكن أنا لا أدين الله سبحانه وتعالى بهذا وأنا كنت أود أن يترفع الشيخ عن هذا الأسلوب حتى لو آذاه الناس بالشتائم كان ينبغي عليه أن يصبر أكثر من هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأقول لك يا من أردت أن تعلم الناس العدل والإنصاف أما كان يقتضي العدل أن تعد سلسلة للرد على شيخك الذي كثرت شتائمه بل تكفيره ورميه للاخرين من مخالفيه بعباد الطواغيت وبانهم تربوا في احضان امن الدولة الى غير ذلك من الاتهام الكاذب والتكفير الصارخ لو كنت عادلا حقا ومنصفا صدقا لانفقت كثيرا من عمرك في الرد باحسان على فضيلة شيخك واسمع لشيخك وهو يقول وصف بنفسه كيف يتكلمن نساء الحواري كيف تتكلم وماذا تفعل وما إلى ذلك يبقى ده يدل على ايه ده على علم تام بهذه البيئة انا ما انا لا علم دي بهذه البيئة هو على علم تام بهذه البيئة كيف حصل هذا وهذه الحركات وهذا, وهذا الكلام شيء غريب جدا غير مدفع ده بيتنصبنا وبعدين مفيش انصاف ولا عدل يجي يقولك لك انت تعاملت بطريقه طب والتعمد انا الهجوم عليا سيد الفاضل يعني مستمر سواء قبل الثوره او بعد الثوره انا من الخوارج دول عبيد الطواغيت دول عباد الطواغيت دول عبيد الطواغيت دول عباد الطواغيت دول عبيد الطواغيت دول عباد الطواغيت في نفس الوقت ما ينقل عن, و... عن... هذا الكلام يعني مم. مم. مجموعة. دي, معروفة. دي يا سيد الفاضل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 كلمني بطريقة تدعوني فيها إلى الحق ثم ما الحق الذي تحمله عبادة الحكام ثم ما الحق الذي تحمله عبادة الحكام ما الحق الذي تحمله عبادة الحكام لا آسف آسف أنا علي أن أثبت أن هؤلاء على ضلال بس بعد أن أقرأ ما يكتبون والله يا سيد الفاضل هذه المسألة لا بد من تحريرها لأن هؤلاء قوم أبتلو بالجهل وتربا في أحضان أمن الدولة والحزب الوطني. قوم أبتلو بالجهل وتربا في أحضان أمن الدولة والحزب الوطني وتربا في أحضان أمن الدولة والحزب الوطني. هم ناس نفعيون الذين يفتون بهذا. الذين يقولون ويسمون هذا خروجا لا يزالون في حمأة الظلال إلى الآن. فخلاص يعني خرجت له قرون استشعار. ولا ولازال هؤلاء إلى الآن. يتحركون بكلون من الشعر هادي بس القولون دي خلاص فرودة منها تكسرت مع السورة وتعود ان يكون عميلا آه. تعود ان يكون عميلا فعمال يشتم خلاص؟ وخد على الشتيمة فعمال يشتم في الجميع عمال يخبط في دا ويخبط في دا ويخبط في دا ويخبط في دا شقول أثناء ده راجل أصل مترابب في الزريبة وإحنا مش عايزين نشغل أنفسنا أنا عارف الكلام بتقال ده دي نبت نبتة نبتت نبت في عهد أمن الدولة والحزب الوطني. الوط نبت نبتت في عهد امن الدولة والحزب الوطني نبت نبتت في عهد امن الدولة والحزب الوطني طب... النبتة دي ان شاء الله ربنا سيفضي عليها فانا بتشاغل طب... بالي بالنزل ابدا يعني الراجل حتى المسألة تطورت معاه يبدو نتجنن او ايه ويا اخي الحبيب ان استقصيت كلام شيخنا الحبيب في هذا الرجل كي تخرج بشيء فيه حجة لك فلم تفلح ورجعت بخفي حلي وعندما تكلمت عن شيخك تركت جل ما قال لتنقل جملة واحدة فهل هذا من العدل والانصاف هل هذا من العدل والانصاف الذي تريد ان تعلمناه وليت الامر وقف عند هذا ولكنك ذهبت تبرر له هذا الاتهام الكاذب واستب القذر والرمي بالعمالة إلى غير ذلك وتقول له وجهه تبصر يا أخي إلى أين يذهب بك يقول الحلقة الثانية ذكرنا شيئا خفيفا ونزرا يسيرا من مخالفه الشيخ حفظه الله لآداب الخلاف من سب الشيخ لإخوانه وشتمه لهم وطعنه في نيتهم وبينا فساد ذلك والحمد لله رب العالمين نقول ونحن بينا خطأك وأخذك بمجمل اللفظ الذي هو أصل ضلال بني آدم وبينا منهاج أهل السنة في الرد على المخالف والحمد لله رب العالمين وهذا أحد اخوينا يقول معترضا على قولة إن هذه القنوات ما دلت الناس على خير قط وهذا احد اخوينا يعترض على قولة ان هذه القنوات ما دلت الناس على خير قط وقال ان هذا من الاجحاف اقول لك حقيقة انا لم اجدها في كلام الشيخ بهذا اللفظ فان لم تكن قيلت هكذا فهو كذب وان كانت قيلت هكذا فهذا هو الرد عليها اقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مجحفا عندما سئل عن المرأة تقوم ليلها وتصوم نهارها وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها ماذا قال؟ قال لا خير فيها هي في النار فعلى الرغم من كوننا لا ننزل حالة على حالة فلا نقول فلا نقول عن هذه الفضائيات هي في النار ولكن يبقى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم المرأة قائلا لا خير فيها أليس القيام والصيام خيرا اليست الصدقة خيرا أم كان النبي مجحفا أم أنه في التحذير لا تذكر الحسنات ما لم تكن مترجما أم أنه في التحذير لا تذكر الحسنات ما لم تكن مترجما لا جواب إلا الأخير وأما لماذا التحذير فأقول لك نحن في معرض الرد عليك أنت وكثيرا ما كررنا لك هذا نحن في معرض الرد عليك أنت ولو رددنا على غيرك لطالبنا المقام والمآخذ ما أكثرها ولكن ليس هذا حينها وايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخارج فقال لأصحابه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ثم حك حكما لا مبدل له بعده كلاب النار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهذه عبادتهم من الكثرة بحيث تفضل على عبادة الأصحاب فكان النبي صلى الله عليه وسلم مجحفا عندما أصدر هذا الحكم ألم يكونوا مصلين مزكين صائمين للقرآن تالين فهل عدم الخير أن يفعلوا لا بل أصدق الناس لهجة الخوارد كما هو معلوم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر وليس لهم يترجم فحسناتهم لا تذكر ولا تعد ولكن يقول صلى الله عليه وسلم كلاب النار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقول احدهما فنصيحتي للشيخ أن يربأ بنفسه عن مثل هذه الأمور سواء كان هؤلاء أتباعه أم لا فأقول هم بلسان من تكلموا وبكلام من استشهدوا وبأقوال من احتجوا وعلى طريقة من صاروا فنحن نرد عليه حفظه الله وعلى من صار على ضربه في مثل هذه الامور مبينين للحق الحقيقي مدافعين عنه دافعين للباطل محذرين منه ونقول اخي الحبيب اتنسح الشيخة ان يترك منهج السلف في الرد على المخالف وبيان حاله بما هو عليه من اجل شيء توهمته وهو عن الواقع بما بعده افيعيب الشيخ انك جهلت بابا من ابواب العلم او طريقة للسلف في الرد وقد بيناها بحول الله وقوته في المقدمة فارجع اليها ثم تقول مبينين للحق مدافعين عنه دافعين للباطل اقول لك ناصحا أنصحك أن تدعو الله كثيرا بهذا الدعاء اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه عساه أن ينفعك به حتى لا تظن الباطل حقا فتدافع عنه والحق باطلا فتدفعه نقول أحدهما يجب على الشيخ أن يعلم طريقة أهل السنة والجماعة فالرد على المخالف ظلموا وعزبوا وهذه طريقة عجيبة هذا هو منهج اهل السنة والجماعة في الرد لا يجب على الشيخ ان يعلم طريقة اهل السنة في الرد على المخالف ظلموا وعزبوا هذه طريقة عجيبة وهل هذا هو منهج السلف وهو منهج اهل السنة والجماعة في الرد وهل هذا هو منهج اهل السنة والجماعة في الرد لا انتهى كلامه ونحن نقول اولا تقول يجب على شيخ ان يعلم طريقة اهل السنة في الرد على المخالف يا اخي هناك درس للشيخ بعنوان حكم الرد على المخالف فارجع اليه لتعلم طريقة اهل السنة في الرد على المخالف وارجع كذلك الى خطبة انهم طاعون القلوب ارجع اليهما وارجع الى كتب السلف حتى تعلم كيف ردوا ثانيا اعترضت على نقل الشيخ لقول السائلة والله لقد قالتها هكذا دلوقتي يعني اكتر الناس اللي اوزوا من امن الدولة العلماء دلوقتي يعني احنا في عندنا واحد من المنوفية قد يكون الشيخ مهمى المقصود يعلمه انا لا اقول اسمه فهو يعني من الناس اللي من امن الدولة كالية اثنين اقارب راح امن الدولة ف يعني عزبوهم بعد معزبوهم يعني عزبوهم بعد معزبوهم فدقولون تسمعوا من ما شي... وما نقلها الشيخ الا كما قيلت وهذا من الدقة في النقل او قل انه من العدل ثالثا اخذت على الشيخ نقله للجملة التي قيلت كما قيلت ونقلتها انت الان هكذا زلموا وعذبوا وهذه طريقة عجيبة سمعناها منك بنفس الطريق لتدلنا كيف قالها الشيخ وما قالها الشيخ إلا ليدلنا كيف قالتها السائلة فما هذا الذي تصنع ألم أقل لك قبل لا تنهى عن خلق لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. رابعا خذ اليك هذه الهدية من الجاحظ يقول في البيان والتبيين: اذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة والتغام فاياك ان تستعمل فيها الاعراب او تغير لها لفظا حسنا او تجعل لها من فيك مخرجا سرية فإن ذلك يفسد الامتاع بها ويخرجها من صورتها والشاهد فيه أوضح من أن يوضح يقول أحدهما وهذا خطأ منهجي فاحش وفادح وفاضح وهذا خطأ منهجي فاحش فادح فاضح ونقول لك قولك خطأ منهجي قد بينا آنفا أنك لم تعرف منهج السلف أصلا في الرد على المخالف وأنك لم تفرق بين مخالف ومخالف وأما عن قولك فاضح فنقول إن قولك فاضح هو لك فاضح فالخطأ خطأ كأن إذ لم تعلم طريقة السلف والفحش فحشك كأن إذ جعلت ما توهمت هو طريقة السلف وذهبت تخطئ من خالفها والفضيحة فضيحتك أن اذ علم طلاب العلم جهلك بطريقة السلف وأقول لك أخي الحبيب أنت ما زلت في طور التعلم بادئا فدع النقد لأهله ولا تقدم عليه بلا دراية فتجعل صدرك غرضا للسهام تنوشك بالحق من كل جالب هدانا الله اياك إلى الطريق المستقيم يقول هل الشيخ محمد بن ع... هل الشيخ محمد بن عد المقصود يدعو الى الدستور نقول اني لا اعجب حين تسأل هذا السؤال مستنكرا فاما انك لا تعلم شيئا عن الدستور او لا تعلم شيئا عن الشيخ المذكور ونحن لسنا بصدد الرد عليه ولكن بصدد الرد عليك انت ما اكثر ما كررت لك هذا بارك الله فيك ولو كنا في مقام الرد عليه لجمعنا لك أقواله التي تبين حاله وهذا من المنهجية العلمية التي ألزمنا بها أنفسنا حين أردنا هذا العمل في حين أنك قلت رد علمي وجاء ردك خلوا من هذا وإني أحسن الظن بك ولو أسأته لقلت لعلك قد شرعت في سلسلتك المباركة بزعمك قبل احداث مصر ايام كان شيخك المذكور يحرم دخول البرلمانات ويعد هذا كفرا ولكني احسن الظن بك ولا اقول لك هذا ثم تقول انا اسأل واخو هل الوسائل محددة هل الشرع حدد الوسائل بمعنى اننا لا يجوز لنا ان ندعو الى الله سبحانه وتعالى عبر شبكة الانترنت مثلا لان السلفة ردوان الله عليهم لم يعبروا من خلال هذه الشبكة هل هذه الطريقة استخدمها السلف قد يقول قائل الانترنت لم يكن ايام السلف وانا اقول ايضا هذه الطرق التي ينكرها الشيخ لم تكن ايام السلف نقول ما قولك هل الشرع حدد الوسائل فاسمع ما يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى يقول الدعوة الى الله توقيفية على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نسير فيها على خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك كما في قوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني لابد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة ومناهجها وخطواتها وكيف دعا الناس ومنهج جميع الرسول من اولهم الى اخرهم منهجهم واحد في الدعوة الى الله اول ما يبدؤون به التوحيد واصلاح العقيدة ثم تعليم الناس احكام الشريع هذه هي الدعوة اما ان نأتي بطرق جديدة ونقول هذه من طرق الدعوة هذا لا يصلح لا يصلح آخر هذه الأمة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ومنهجه صلى الله عليه وسلم أما أن نأتي بالتمثيليات والأناشيد ونقول هذه من طرق الدعوة إلى الله فهذا غلط والوسائل التي ذكر الشيخ الفوزان أنها غلط لم يترتب عليها إراقة الدماء ولا ضياع الأم ولا هدك الأعراض فكيف إذا كانت الوسيلة مجتملة على هذا بيد القائمين بها أو بيد غيرهم واسمع أيضا يقول الإمام ابن باز رحمة الله عليه ومن أراد إصلاح المجتمع الإسلامي أو إصلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطرق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد قال غير الحق انتهى كلام الإمام رحمة الله عليه أما الذي يقيس الدعوة إلى الله عن طريق الإنترنت بالانتخابات ودخول البرلمانات فالأحرى به أن يذهب إلى الكتاب من جديد هذا وتأتيك بقية الردود إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم